إلا ما شيء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القبرا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 صحف إبراهيم وموسى